فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى أخذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا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 واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتقذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا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 وَنَجْعَلُهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْ فَانْتَبَذَتْ فِيهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَ أَهْلَ مَخَابٍ إِلَى جِذْعِ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 اتْرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا تَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّنَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تحمله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 وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً والسلام عليّ يوم أُردت ويوم أموت ويوم أبعت حياً ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون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 اخاف ايما السك عذاب من الرحمن فتكون ري الشيطان وليا قال اراغب ان عن الهتي يا ابراهيم الا ان تنتهي لارجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفي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 وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وَأَنَايْنَا هُنَا مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْيَمِينِ وَقَرَّبْنَا هُنَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا واذكر في الكتاب الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ هُوَ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا يأمر يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَالْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا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 سُرَاحُنَا نَخْرُ سَجَدًا وَبُكِيَا خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ نَضَعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ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 تلك الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَهُمَا ذلك وما كَانَ كان نَسِيًّا ۚ قَضَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي يَوْمِ كِتَابٍ ۚ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 قَالُوا إِنَّهُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرَأْيَا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِنَّ السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ردك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ووالا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 فَلا سددفونَ بِعبادتِهم وَيكون ن عَلَهم